من الأخ, علي ومن الاخ نور الحق وحسين وعلي والرابع ا ل أ خ أ ب و خالد الجزائر وكذلك من الكرامات التي حصلت مع أ ح د الاخوه العرب اسمه أ ب و ع ب ي د ة أ ن ه أ ل ق ت ا ل ط ا ئ ر ة عليه قذيفتين كبيرتين و ك ا ن ت نازلتين عليه فدعا ل ل ه عز وجل أ ن ينجيه من شرهما فنزلت القذيفتان حوله ولم تنفجر و ا ح د ة منهما ولو انفجرت و ا ح د ة لتطاير ت ط ع لحم في الهواء ومن الكرامات أ ن ه في جبل ا ل ر م ا الذي كان معرضا لمعظم قذائف العدو ولمعظم قذائف طائراته ولراجمات صواريخه ول مدفعية الميدان ولم يستطع ا ل أ خ و ة أ ن يحفروا خنادق في هذا الجبل فكانوا معرضين للقذائف أ ن كثيرا من القذائف التي نزلت عليه بالذات لم تكن تنفجر ومن الكرامات كذلك في لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين ما حصل ل أ خ ي ن ا الشيخ تميم وقد ه نفسه و و يحجث عن ق ر أ شيخ تميم العدناني وقد ق ر أ س ب ع ة أ ج ز ا ء م ت ت ا ل ي ة من ا ل ق ر آ ن والقذائف تتساقط حوله ولم شضية واحدة والصلاة والسلام والمرسلين وعلى وصحبه إليه من ما حصل معه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء آله نستمع من ما معه بسم محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه بسم أجمعين تصب رب شضية يحدثنا سيدنا فنحن ا ل ح م د لله ح ق ي ق ة في يوم 30 رمضان كان القصف شديدا جدا وكنت في اليوم السابق وفي هذا اليوم أ ح ا و ل الاشتراك مع ا ل إ خ و ة في ا ل م ع ر ك ة والتقدم ب ا ل أ م ا م في م ج م و ع ة الاقتحام ولكن ا ل أ م ي ر لم ي أ ذ ن لي بهذا و ط ا ع ة ا ل أ م ي ر و ا ج ب ة بل اصر على ان ابقى في غ ر ف ة الاتصال ولا أ ب ت ع د عن هذه ا ل م ن ط ق ة وكنت أ س ا ع د مامور الاتصال اخ ابو محمود في عمله عندما يتعب وساعته في تلك ا ل ل ي ل ة ووجدت في اليوم الثاني أ ن ه يقوم بالعمل وهو غير متعب فقررت أ ن أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن الكريم وكانت ت ا ق ه نفسي كثيرا للشهاده ة أرجو ا ل ل أن يختم لنا بها جميعا أسأل لنا أن يتقبل منا يختم جميعا يتقبل اليوم أدري شعرت شعورا عجيبا شعرت الله بها فهذا شعورا برغبة شديدة في ا ل ش ه ا د أتقدم ة ولم يكن معي أمر يكن بأن ف ح م ل ل ت س ا ح ي ي استعدادا وكان و ق ل أن ا ل ك و م ا ا ن د ز ل ر و س قد ا ق ت فأخذت ر ب و ا ع ل ى ك ت ف ي ا س ت ع د ا ا د د ل ت ق م ه م وصعدت خارج ا ل غ ر ف ة وهناك كرسي من القش و الخشب جلست فيه خلف ش ج ر ة و ب د أ ت أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن الكريم حيث كنت قد وصلت في القراءه ة ووسط القذاف ا ل ا الشديدة ك ا ن ت تنزل قذائف من حولي ق ر أ ت الجزء ا ل أ و ل والثاني والثالث والرابع والخامس والثالث والسابع حتى أ ك م ل ت س ب ع ة أ ج ز ا ء كامله ة وأستغرق هذا حوالي أربعة ساعات وأنا يوم وكنت وكان وكان أبو محمود أقول أربعة أقرأ لأنه كان آخر يوم في رمضان وكنت أريد أن أنهي أقرأ الأخ أن أنزل ساعات فكنت فكنت تخف حتى آخر رمضان القرآن الكريم الضرب هذا له الله كان يناديني لا لا لا تخف إن شاء الله لا في شديد يصيبني شيء إن ن م ط ئ وكنت أ د ع و الله عز وجل أ ن يكرمني ب ا ل ش ه ا د ة ل أ ن ي لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ت ق د م ف أ ق و ل لعل ق ذ ي ف ة أ و ش ظ ي ة تصيبني وانا أ ق ر أ ا ل ق ر آ ن الكريم وفي آخر ر يوم من م ض اخر ن رمضان فألقى وفي الله تعالى صائماً وفي شهر رمضان المبارك صائما شهر وفي آ يوم من رمضان تاليا الكريم ويبعث المرء على ما مات علي فأحببت الكريم المرء ما الله هكذا ولكن إرادة الله عز وجل ما أشاهد للقرآن على عليه ألقى ولكن ويبعث أن وجل عز ل أ ن ه في عمري ب ق ي ة فكانت القذائف تنهال من حولي و أ و ر ا ق ا ل ش ج ر ة تتساقط علي وشظايا من كل مكان كانت ت أ ت ي القطع ا ل أ ح ج ا ر ا ل ص غ ي ر ة من أ ث ا ر القنابل وكنت أ ن ت ظ ر بين هذه الأوراق أن يصيبني شيء ولكن ما الله عند إتمام الجزء السابع بالضبط بقنبلة كبيرة شيء وأخيرا زين قريبا والأقصان أن ولكن عند الطن هذه الله ذلك الأوراق ما أراد إتمام الجزء جاء الطائرة وألقت كبيرة الطن قريبا جدا وألقت مني حتى ان الغبار ملأ دنيا ملأت وطبعا ا الارض ه ت ت تحت ز من و اهتزت ا ل غ ر ف ة التي فيها الاخ ابو محمود فخرج يصيح ب ا ل ل ه ج ة السوريه ة بسرعة بسرعة انزل مشان ل ل مشان وامرني امرني مكان ثم بشان كذا واحد يدعو ويصيح مشان ربك اللي خالها وطبعا اضطررت اجابة له ان انزل وبعد قليل جاء القائد انتقال ربك يدعو ويصيح وبعد قليل له الى, مكان إلى مكان اخر ا ن ت ق ل الى ن مكان ن ا اخر ت ي ج ة للقصف الشديد اسال الله عز وجل ان يكرمنا كما اكرم اخانا سبع الليل احمد الاحمدي وان يجمعنا به في مستقر ا د وهنا ي ل ل بالتعزية لأهل الفاضل ل ن اخينا ا ت د ك و ر ابو ح ذ ي ف ة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ل ل ه و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله حقيقه قبل حوالي استشهاده ب أ ر ب ع أ ي ا م أ و خمس أ ي ا م أ و ع ل ى اكثر أ س ب و ع التقيت بالاخ سبع الليل وكنت لم أ ر ا ه منذ س ن ة ك ا م ل ة كان مسافرا وكان له عندي أ م ا ن ة أ ع ط ي ت ه إ ي ا ه ا وضحى بعض ا ل ا خ و ة ثم سافر إ ل ى ا ل ج ب ه ة وعاد م ر ة ث ا ن ي ة و أ ن ا سافرت ثم رجعت وفي الصباح بعد صلاه الفجر اتصلوا ايها ا ل ا خ و ة قالوا أ ن ا ل أ خ سبعين قد استشهد ف ت أ ل م ت لذلك أ ل م ا شديدا وكان خبرا مفاجئا عني د فعندما س أ ل ت ا ل إ خ و ة أ خ ب ر و ن ي عن ك ي ف ي ة استشهاده والطريقه التي استشهد بها والكرامات التي حدثت ا ل أ خ سبع الليل رحمه الله و ا ل ح ق ن ب ي ه و ب ا ل ا خ و ة جميعا ح ق ي ق ة فقدان سبع الليل كان عزيزا على أ ن ف س ن ا جميعا وقد فقدناه والله والقلوب كلها معه ن س أ ل الله أ ن يدخله ا ل ف ر ت و س ا ل أ ع ل ى مع ا ل إ خ و ة الصالحين الشهداء و أ ن يعزي اهله وأن و أ ن يثبتهم وأنه نسال الله لنا ولهم الثبات في الدنيا والاخره و ه ذ ا ل أ أبو ن ص أبو النصر ا م ج د بلاده ليجاهدك يدلي أدل الذي وجاء الأفغان الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم أنا بما أنا أبو النصر من اليمن وأهله إلى لصفوفهم بكلمته حول ترك بسم أبو من من ل وقال ا العدين وأنا ب من ر ي ب ل ق ي ليلتين م د بما عندي إن شاء الله كان قبل ل كان من استشهاده عندي اتى س ه ه ا د عندي أ ت من دخل ا أ ف غ ا ن س ت ا ن ل م ه م ة ض ر و ر ي ة يقضيها في اربعه وعشرين س ا ع ة ثم يرجع مع المجاهدين ف أ ت ى الي في المغرب قال الليلة أريد عندك يا أبو النظر قلت قضى الليلة العشة يا النظر شاء الله الساعة التاسعة له أريد عندي أبو عندك إن تكون فذهب قضى بعض أ ش غ ا ل ه ثم أ ت ا ا ن ي في قلت له ع ش ر ة قلت ل يا أ ح م د قد ت ع ش ي ن اتيت أ في هذا الوقت قال أ ن ا أ ق ض ي أ ش غ ا ل المجاهدين و إ ذ ا لم ي ج ا ل ع ج ه ا أنا جبت و أ س ل م عليكم لعندي لا اعذركم في هذه المره ة ويعني كان عندي أخوان ولكن في نفس الوقت ليسوا موجودين عندي كثير في يتكلموا ع كان نفس الآن من ن الحاضر د حتى م فأسلمت على يعني كل مرة يأتي معه يعني جملة عدة مرات أكثر من خمس مرات يأتي وأتلاق أكثر على كل وخرجت ه عليه ذ ك المرة سلمت و معه للباب كأني كان قلبي يحدثني اني لا ع اراه م ر ة أ خ ر ى فخرج من عندي حتى لم ياكل الطعام قال كثرنا في وقتنا هذا ونحن لا نفكر إ ل ا في بطوننا اليمنيين وغير اليمنيين يدعونا يدعونا يدعونا إلى البيت يقولون إذا تشاهد الأخ الأحمدي إلى يقولون وغير يدعونني تريد أن في مستشفى ف بدر وكان ه ن ا شهيد ا اصدق لم مشا عاده لانه ع يريدون و ش ت هو الله سبحانه وتعالى ان ت اللهم كمشفاد ي ع يحكموا هذا الشيء الى المستشفى ففي مسافه نص س ا ع ة ف ا ض ت ر و ح ه الى الله سبحانه وتعالى ثم كنت اقلبه ك أ ن ه نائم وجدت هذه ض ر ب ة في, في وسط ر أ س ه كنت أ ق ل ب الاحمد بيدي ك أ ن ي اراه نائما وهذا الذي ر أ ي ت ه واما جنازته لم أ ح ض ر ه ا ل أ ن كان عندي شغل إ ل ى أ س ل م اباد فذهبت ا ل في ا ل س ا ع ة ا ل خ ا م س ة و أ خ و ا ن ن ا الذي ادوا بما ر أ و ا هم الذي ن كانوا الجنازة في شاركوا في ا ل ج ن ا ز ة والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته وهذا اخينا عبد الاول من الرملي من فلسطين وهو احد المجاهدين, المجاهدين المخلصين ج ا ا ه د ي ن ل م وممن افنى شبابه في الجهاد وممن حضر ز ن ا ز ة اخينا الشهيد احمد الاحمدي وهو يدلي بكلمته ايضا أ عندما الشرطة ج ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م الاخ ل والسلام على رسول الله أ و ك م في الله عبد الأول أبو همان من عندما أحضر الاحمدي ل ه عبد ل ل أ أبو و الى مستشفى بدر دخلنا ل ن ر ى فتحت س ي ا ر ة ا ل أ س ع ا ف و إ ذ ا ب ر ا ئ ح ة ط ي ب ة تخرج من ا ل س ي ا ر ة فقلت لاحد ا ل أ خ و ة يا أخي تشم أ ن ت ر ا ئ ح ة قال لي أ ن ا ما أ ش م فقلت والله يا أ خ ي هذه ر ا ئ ح ة ك ب ي ر ة فقال لي ما أ ش م فجاء أ ح د ا ل أ خ و ة ا ل آ خ ر ي ن فقال شم ر ا ئ ح ة المسك قلت له أ ن ا م ا أ ع ر ف ر ا ئ ح ة المسك ولكن هذه ر ا ئ ح ة أ و ل م ر ة أ ش م ه ا وفي اليوم التالي عندما ذهبنا لندفنه في م ق ب ر ة بابي ر أ ي ت الدم تبقى ع عندما عليها تحت التي رأسه الفرشة نقلوا من الفرشة التي كان ل إ فرشة ر جديدة ي أ تحت الدم تبقع ت ر أ س ه وجزاكم ن س أ ل الله أ ن يرحمنا ويرحمه ويكتبه إ ن شاء الله في اعداد الشهداء الصالحين ويلحقنا به إ ن شاء الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته والحق يا السبع أهل سبع الليل يا أ م أ ح م د ا ل أ ح م د ي يا والد أ ح م د يا شقيقات أ ح م د يا شقاء أ ح م د الناس كلهم يموتون والشهداء هم الذين ينفردون بالذكر والثناء الجميل في الدنيا وبالفوز بالملل الاعلى لقد ضاقت نفس أ ح م د عندما ر أ ى نفسه يعيش بين القاعدين و أ خ و ا ت ه في داخل أ ف غ ا ن س ت ا ن تنتهك أ ع ر ا ض ه م و إ خ و ا ن ه تمزق لحومهم تحت جنازير الدبابات مقدسات تداس ومصاحف تحرك و أ م و ا ل تسلب واراضي تنهب ودين يجتث من الجذور والناس نيام لا ترى فيهم لا تسمع لهم رجزا ولا تحس لهم حياء والنفس ا ل ك ب ي ر ة لا يمكن أ ن تطيق الضيم على ا ل آ خ ر ي ن فهبك الضرغام وانطلق ضيغما إ ل ى ع ر ض أ ف غ ا ن س ت ا ن وتوجه نحو جبال الهندوكوش حيث ملاحم ا ل ب ط و ل ة و آ ي ا ت الفخر والشرف تسطر بالدماء و ع ظ م ة هذا الدين تقام فوق جماجم الشهداء وفوق تلال الاشلاء الناس هنا في أ ف غ ا ن س ت ا ن باعوا كل شيء إ ل ا دينهم تخلوا عن كل شيء إ ل ا شرفهم و ع ز ت ه رفعوا رؤوسهم ولم يذلوا ل أ ح د إ ل ا بين يدي رب العالمين أ ح د ه م هدم بيته كتل أ ط ف ا ل ه أ س ر ت زوجته نهبت أ م و ا ل ه والحوادث لا تلين لها نفوس الكبار مسلم ياصعاب لن تقهريني